بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه قال المؤلف رحمه الله ان ابي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دين الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان اقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه الحديث هو ابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال العلماء اذا كان الصحابي وابوه مسلمين فيقال رضي الله عنهما واذا كان الصحابي مسلما وابوه كافرا فيقال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس قال الإسلام الذي بناه هو الله عز وجل وأبهم الفاعل في كوله بنيا كما أبهم الفاعل في كوله وخلف الإنسان ضعيفا فأنته على خلس أي على خلس دعائم فإلا هل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فشهادة يجوز فيها وجهاني في الإعراض أول الضم فيقال شهادة الضم بناء على انها خبر لمبتدا محذوف التقدير هي وبالتالي كثر شهادتي بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله على انها بدل من قوله خمس وعاد البدل بدل بعض من الكل وقد سبق الخلام على الشهادتين في شرح حديث جبريل عليه السلام قولنا الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وهذا سبق الخلام عليه في شرح حديث جبريل عليه السلام عندما شئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتكيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجي البيت إن استطعت إليه سبيلا فقد وين معنى هذا في الحديث هذا لكن قال بهذا الحديث إشكال وتقديم الحج على الصوم فجاء عليه يقال هذا ترتيب ذكري فالترتيب الذكري يجوز ايه يقدم المؤخر كقول الشاعر اين مساده المساده ابوه ثم مساده من بعد ذلك ثم مساده من بعد ذلك جده الترتيب وهنا تركيب بيتري فهو شهادتان ترغم باللسان واعتقاد بالقلب ثاني مقام الصالفي عمل بدني اشتمل على قول وفعل الشخص وما قد يجئ من البال اقتمال الصلاه لانه لا يعد منعا وينما من المعلوم انه يجب الوضوء للصلاه واذا لم تجد الماء يشتري ماء من زمان من المعلوم ايضا ان لا تستر العوره في الصلاه تشتري ستره ديما لكن هذا خارج عن العباده ولذلك نقول ان الصلاه عباده بدنيه محض قوله ايت عزك عباده ماليه لا بدنيه وكون الغني يجب ان يوصلها للفقير وربما يمكن وربما اشترى له سياره هذا امر خارج عن العباده فجادل لو كان الفقير عند الغني اعطاه الدراهم مباشره بدون اي عمل او صوم ورمضان عباده بدنيه باقي منا اخر الصلاه بدنيه لكنها فعل والصيام بديل لكنه كف وترك لانه قد يصل على الانسان ان يفعل او يسعد عليه ان يكف ويسعد عليه ان يكف ويسعد عليه ان يفعل فنوعت العبادات ليخمر بالله الامتحان فسبحان الله العظيم فلا حتى للأحد يكون هذه العبادة ما استطعت أن أكون بها هذه العبادة أخرى تقوم بها قال حجي بذي فيه هل يتوقف الحج على بدر المال في تصيل إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل احتاج إلى المال لكن هذا خارج العبادة هذا من ديس الوضوء للصلاة وإذا تقدرنا أن الرجل باكتنافه هل يحتاج الى بذل مال؟ الجواب اذا كان يستطيع ان يمشي على رجليه من الضر لا يحتاج الى بذل المال. والنفقه من الاكل والشرب الى بدنيناه حتى وان لم يحج. لذلك فالحج عندي متردد بين ان يكون عباده ماليه او عباده بدنيه ماليه. طاله في الحال ان كان عباده ماليه او بدنيه فهو امتحان اثار هذه صارت هذه الحكمه العظيم في اكل الاسلام ان بدر المحبوب والقفص عن المحبوب وانتهاد البدن كلها امتحان بدر المحبوب للذكاء لان المال محبوب إلى, الى النفس كما قال الله عز وجل ويحب الخير لا شديد فيعجبون المال احب ان جمع فمطيعنا العبد بفرض حق حق ما جاب دي مالي البقراء الانصال الزكاويه وبهيمه الانعام الخارج من الارض والاثمان وعروض التجاره قالوا والكفر عن محبوبي اسهاني كما جاء بالحديث القدسي يدا طعامه وشرابه من اجلي يدا طعامه وشرابه وشهوته من اجلي لكن وقعت هذه الدعاء في القدس على هذه الوجوه تكميلا للامتحان لان بعض الناس يسأل علي اي صوم ولكن لا يسأل عليه أن يبدأ كرشاً واحداً وضعض الناس يسأل عليه أن يصدل ولكن يسأل عليه أن يصوم ويذكر أن الضعض الملوكي وجبت عليه كفارة فيها تحذير ركبة فإن من جفر صيام شعرين المتتابعين فإن لم يستطفق عام سكين مسكينة فإنتهب معه العلماء وقال لهذا الملك يجب عليك أن تصوم شهرين مفتاد عائل ولا تعتد فكذا للمفتي في ذلك فقال لأن الشهرين أشقوا على هذا الملك من إعتاق ركرة الموصود بأن الكفارة محهم ما حصل من إذن الذنب وأن لا يعود فنقول لهذا السحسان لأنه ليس بحسن في غير محلّه لأنه مخالف للشرع فأذّمه بما أجب الله عليه وحسابه على الله عز وجل وليس إليك حاصل أن الإنسان إذا استحسن سيئا اختلاف الحكم الشرعي لن يوجد في كتاب الله ولا في سن رسوله صلى الله عليه وسلم وقال ان القياس على جزء من الاصول فذا يرد على قائله الله جل وعلا هو الذي تولى الاحكام وتشريعها وتكليف المخلقين بها وامم العباد انهم وان استحسنوا شيئا يخالف الشر فانه لا يقبل قولهم ولا يقضي به بعد الاركان اذكرها كلفظه مفردة ينكر الايمان مع مع فانه تتضمن الايمان اي انه يجب على من وجبت عليه هذه الاركان الخمسه ان يحدد اركان الايمان السته يجب عليه ان يؤمن بالله ويؤمن بملائكه الله ويؤمن بكتب الله ويؤمن برسل الله ويؤمن باليوم الاخر وهمن بقدر خيره وشره اذا فعل ذلك اهو مسلم لان الايمان يتطلب هذه الامور اما اذا لم يؤمن بعليه الست او بعضها الان هو عمل النوارح عمل جوارح بدون اساس في القلب لا ينفع فلا بد ان يثبت الايمان في القلب ثم يطبق بالعمل لهذا قالت الأعراب آمنا قال الله جل وعلا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أرون في هذا الحديث ذكرت أركان الوسطى 5 أنه يلجم له تطبيق أركان الإيمان 6 وإلا تم يقبل منه هذا العمل فما ذاك في الاسلام والايمان انهما اذا اختلتا افتحدا اذا ذكر احد منهما دون الاخر دخل غير الاخر واذا اجتماعا افترافا ان اكل بين الاسلام وبين الايمان اكون الاسلام انت شهد الله أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتدفع الزكاه وتصوم رمضان وتحجي البيت ان استقته الى سيدها والايمان ان تؤمن بالله اذا اخي كما جاء في حديث جبريل فهنا يقول العلماء اجتمع افترا يعني يفسر الاسلام باعمال الجوارح ويفسر الايمان باعمال القلوب ان التوكل والرغبه والرغبه والعنابه والاستعانه والاستغاثه والترش والندى عليه امور نتحدث به تحقيق اركان الايمان انتهى الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه